الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذا السؤال قدمه مجموعه من شباب صار السنه الذي يعني يتبع لتنظيم الشيخ بزيح حفظه الله وهو شباب يعني ينتهجوا النهج القويم مجموعه من شباب قدموا جلستوا معهم وعرضوا علي واقعا مريرا في داخل التنظيم ومتشتت التنظيم داما مميش لقد داما والله صحيح تعالي من قسم مش هسجام شيخ خبزيد فعش وان طيتان جمعها وهكذا فقدموا لي مجموعة من الأسئلة لواقع مرير يعيش به هؤلاء الطلاب في الجامعات باعتبار أنه في مجموعة في التنظيم بتاع الشيخ خبزيد اللي هو جناح الإصلاح كما يسمون أنفسهم يعملون في نشر منهج منحرف لا, لا يمثل المنهج السلفي لكن لما ياتي نسبه التنظيم الكثيرون ينخدعون عشان كذا انا بتكلم مع الشباب بتاع صرصلنا من هذا المنبر ان تكون منصفا والا تتعذب يا ابني انا ما داير تاخذ دينك دا لانه احنا صرصلنا وبعدين ديك ما صرصلنا وكذا وانت تاخذ الدين دا كمان هاي المنهج السلفي منهج انت فاهم وده الا انت تتفادى تطبق العلم عشان تتعلم وتنجو يوم القيامه ما بتنجو على انك صارصلنا نتابع الاشغال زيد الا بس الى المنهج القوائم او التابع المركز العام و... القضيه القضيه بتاعت الالتزام بالمنهج دول اللي بنعلم يا ابني انا بتكلم مع الشباب بتاع صارصلنا في الجامعات وغيره بيوصلوا معايا ورسائل بتوصل المفصلوا معايا ينبغي عليك ان تبقى انك تتعبد لله عز وجل ها بما تدين به وليس عن طريق تحزب ولئات اللي من التنظيم او الذول مشرب عليك انت ذول حر ادو ذول حر ما هي ذول حر ما في ذول عالي على الحق اي ذول قاعد يتكلم تجيب دليل او اقول لك انا من طلاب ابينا طلاب هاي وظابط تحكي لي امرك من انت شوف العيلك منو نحن العيلك عندنا معه كلام انت فاهم كلامي انا الامير امير بتاع شنو امير بتاع امير امير تعال قلت لك مين انا امره طحري تبع أمارضح التنظيم امير رايد عندك رياضات لا يا عمير على ثغومه ما له هو ما له بل امير بلاندا ما ابي البلا هاي بلاعب بل بل عليه تلعبوا عليه ناخذ انا بعدين يلعبوا بالدعوه اه والله اي زول يلعب لهنا بيادي نكيو يلعب ما بنخليه وبعدين زول بيقدر يجيب قدامه الحقد ما في بيتحطم والله طبعا هذول على ناس قاعدين بقولنا نا قاعدين قاعدين في ناس عشان يشودين قاعدين في ناس ضرهم وشتبوا وعودوا في هذا يلعب انت جيت امبارح ها فالادعاءات اللي قدمها مجموعه من جماعه صاصون الشباب المنتظم اعرف وراهم حسنه لاستقامه والالتزام بالمنهج القويم وبيشكو من اثنين والادريجله قدام واحد اسمه دكتور الطاهر احمد الطاهر ده مغزوز بيجيبوه بتاع التنظيم في واحد ثاني اسمه مصطفى شكوكو في بحله بلمه الشباب وبيجيبوا الزول ده وبيقروا منهج منحرف باسم تنظيم ان صار السنه باسم جناح الاطفاح اللي هو تيار الثلاثه وينبغي ان يحذر نحن اضرنا فتوى مع مجموعه من المشايخ في شن هذين الشخصين وكل من يحذو حذو هذين نحن برضه اذا جت معلومات بين نتكلم عنه ونجيب اسمه ومتى ما تبين لنا وقدر المساء قدرناه بتقديرها الشرعي فالالخ بيقولوا بعد السلامه الرجل يدعى دكتور الطير عمد طاير عامل فيها من أنصار الصنة عامل فيها لكن هو أصلا في النهاية ده المنهج بتاعه ليس المنهج السلف ليس المنهج السلف لكن يتكلم باسم التنظيم بتاع الإصلاح بيجيب واحد اسمه مصطفى شكوكو باسم التنظيم في القيادة بتاعت التنظيم عندهم في, في, في المزاد في بحره فرمان عزم هذا يقال يأتي يأتي ويدرس الطلاب في الجامعات واهل الدعوه وهذا الرجل بمنهجه الاتي والرجل ذا كان قد اتصل باخونا احمد احمد عباس وبيين بانه ان سمع عنه كلاما وهو مرقيل هنا وانه يريد ان يتبين غالب البيان يا اخي انا افهم حاجه غير لا عشان ندافع عنه لا لا فبيل ما الشباب بيفلو يشيلوا منهم الموبايلات عشان ما تسجل معلش انت لا بد لك لي حاجه انت مش عارف خليه يسجل ما داري يوم يقول لك دول مواليد كلامه والكلام اللي قالوا قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله والله صحيح عمر بن عبد العزيز قال اذا رايت اناسا يتناجون في دينهم دون سواهم فعلمهم فعلم انهم على تاسيس غلط انت فاهم كلامي مين يقول لك الكلام ده انه اخواننا امروا بعده هذا الكلام ده بيسبدير يعني هذا ما عندنا امروا اخواننا غفروا مواليد اذاكد انه ده اهل التاسيس طبعا زي ما قال عمر بن عبد العزيز ولا ليتك بتتنبد مالك وبتاع الشغل بتاعك وخايف يسجلوا مالك يعني معناه لا بد لك لحاجه ولا ميه ولا اين الخير كونوا خير اي الاكل بالخير ايولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويعمرون المواهب والاشياء خير انتوا لا تشوف الخير هو شيء قاعد ليه الشريعه ويهتدي به هذا وذاك وندعى الى هدى وديت وسيله مساعد دعوه ولا ميه الموبايل مش وسيره طيب انت مالك وملاود يا دكتور دكتور الطاهر مطاهر ملاود ليه يا شكشك يا مصطفى شكوكو انت ليه بتلاودوا او بتشتغلوا مع الطلبه تحت تحت ومش بالنظام اطلعوا بره وان العلم وان امثالها لا يمكن ان يقول لهم صوت لولا التنظيم ليه يا الطاهر دكتور طاهر وشكوكو ده لولا ان التنظيم لو اتكلم في العابه ما بيكون له وجود ما بيكون في عنده وجود لا دكتور الطاهر نعم ولا مصطفى شكوك ولا لا يمكن يكون لهما وجود تعال لولا التنظيم وجمع الطلاب باسم التنظيم عشان كده ابو التليقه تبقي الخطوره في ان ان يتحدث معك كزين باسم شنو باسم التنظيم الذي تنتسب اليه عشان كده انت دينك هذا ما قلبه التنظيم معلش هم اخوانك في الله انا من بعد ما بعم اني برضمانت تفتكر انه دايره خليقتك على الارض لا انا انا علاقتي مع الكل مبنيه على على الالتزام بالبلد على الشخصيه شخصيه ماشي عديل خلاص دا انحرف دا عندي معه كلام فاهم ده وهم في النهايه يا اخوان اخوان نحن نسير في نهايه المطاف واتبع سبيل من انابا الى ثبله مرجعكم لكن ما ترضيك انك تاخذ توجيهات ها في في في في المنهج اللي عن طريق عادل ناصح فبيقول يدعو الى الاتي طيب يلخص واجب اولا يقول ان الاصول والاشياء التي تخرج الانسان من منهج السنه والجماعه غير واضحه ده كلام الدكتور الطاهر المساله هو بيجي ويدلق عليها وده فيه تضليل وتلبيس لامه آآ المنهج قبل غيرها ثانيا عندما سئل عن حكمه دراسه ابن عبد الحي يوسف السروي قال هو يعلم الجواب لكن لن يجاوب وانا قد استمعت لهذا التسجيل يجب ارد على الكلام ده <تصفيق> ثالثا عندما سئل عن حكم الخروج على الحكام وما يسمى في الربيع العربي قال هذه من الامور الشائكه وانا اعلم الجواب عليها ولكن هذه الامور الشائكه ايضا لن اجاوب عليها وهو برضه انا استمعت لهذا الكلام عبر التسجيل رابعا يقول ازمعوا للمشايخ المصريين ولا تتبعوا للمشايخ السعوديين لان علماء السعوديه كتبهم جافه واراه فيها جافه طيب ده برده انا سمعته انت فاهم كلامي من بعض الاخوات اللي درسوا معايا في المعهد وانه قالوا لي الكلام ده طالب عندي مسجله درس معايا في المعهد وهي طالبه في الجامعه ايضا ذكرت ان في لقاء مع قلنا عاده تنظيمي بقياده مصطفى شكوكو ونحذر من شكوكو هذا وغيره انت فاهم وقال الدكتور طير من هذا الكلام نادي اللي باين لي وضعه خامسا قال سسال سسال الاسئله الاخوات في دوره علميه ماده بعنوان القواعد الكليه الدرس الخامس قال يسالهم ويقول لهم هل التصوم حقا باطل يقول قد يكون حق وقد يكون باطلظر لي شويه ويقول الصوفية لهم بداع ولكن ليسوا مبتدعا مم. وهذا الرجل التالي يأتي به واحد يدعى مصطفى شكوكو من تنظيم الجماعة شيئا الشيخ أبزيد و... أنا أحذر من هذا الشخص مش أحذر من تنظيم شيخ أبزيد أحذر من شخصيات معينة في هذا التنظيم أنا أتكلم عن شخصيات معينة هي تخترخ هذا التنظيم وفيها نظر ينبغي على التنظيم هل يبعدوا هذه الشخصيات قبل أن لا تقوم بتنظيم قائمه والله صعب وانا ما داري منهم حاجه يا هم اخواننا في النهايه لكن النصيحه بنقولها لانه لا خير فينا ان لم نقولها ولا خير فيهم الا يقبلوها انت فاهم كلامي قال وعزى رجع شكوكو ويقيم معه لقاء لقاءات طلاب في جامعه الخرطوم ويقول شكوكو ان كتاب ظهير الرياض كلمت عنه قديم واندثر ولا يمكن ان يوتا بهذا الكتاب ويتكلم به للناس لعل الدين يقول حدث الناس ما يعرفون ويقول ايضا ضبعه بغزول من اصهار رسولنا مما يقول بانهم صوفيه صوفيه الغور لي شويه شكوك عشان اوريك الصوفيه دي شويه اوريك لها اصبر شويه ونحن بننزلك مع صوفيه يا شكوك لا لا لا سوق نكتفي اكثر الراي العام ومحل ما دار تمشي نرجع الاسئله من اولها اللي هي التي قدمت الوسائل الدكتور ابو عطار قال يدرس في ليقات قال اصول اهل السنه غير غير واضحه وضافوا تدليس اهل السنه والجماعه الاصول بتاعه بتاعه المنهج واضح عشان تقول هذا ليس من اهل السنه ها أه؟ وهذا من اهل السنه في اصول عشان كده العلماء في المكتبه الاسلاميه ياحثص لهم مصنفات في الموضوع ده ومن اوسع هذه المصنفات كتاب الطبر الالكائي واللهذا يعتبر الالكائي ويتالف من مجموعه مجلدات ها ذكر فيها الاصول ها التي يعني تخص أهل السنه والتي اختلف فيها اهل السنه مع فرق الم المبتدعه في مقاماتها المختلفه في دائره قول النبي عليه الصلاه والسلام كلها في النار الا واحده تميزت بمنهج يختلف عن منهج الجماعات الاخرى لان الجماعات الاخرى كل طريقه ضلت في قضيه من القضايا وانت متاكد انه المجموعات الاخرى يعني ما كلها اتفقت في الضلال يعني عندهم بيكون فرق الاصول منهجهم فالقدريه يعني ما ما وافقوا الاشيع في كل شيء وتلقى ايضا الخوارج ما وافقوا الله صوفيه في كل شنو في كل شيء وهكذا فكتب الاصول معروفه منها اصول ومعتقدات يا جماعه طبعا الاركيه ومنها من المختصرات العقيده الواسطيه للشيخ الاسلام ابن تيميه ومنها اللي هو العقيده الطحاويه لابن جعفر الطحاوي والبهمه في الموضوع طبعا ودينا لابن دريزه طبعا في المحاضر وفي دروس مختلفه لكن الذي يهمنا في الرد على على هذا المدعو الدكتور الطاهر احمر طاهر عنه من الاصول التي اختلف فيها اهل السنه مع مع الشيعة ها الشيعة والخوارج مساله الخروج على الحكام دي مساله ما فيها من الرسولين خليني بغيت الاصول عشان ما تقول ليه؟ لي غير اربعه يقول يقول ما غيرت انا انت قول هي كثيره وانا ما استعبت لكن هي واضحه منها اللي مساله الخروج على الحكام نحن عندنا في الشريعه دي مساله بتتبع اهل السنه من عهد النبي بقى سلم ليومنا الليل ماذا؟ لا يعني. انهم اي اهل السنه والجماعه لا يخرجون على الحكام ولا يشهرون بالحكام وان كانوا ظالما خلافا للسرورين وطبعا احنا نقول سرورين نسبه لمحمد بن سرور لكن البدء على القضيه بتاعه الخوارج والشيعة الله الله الخوارج والمعتزله ان في منهج يحرضون الامه الاسلاميه في الخروج على الحكام بايات ولم يكن عند الله ولكم سحرون ولكم فوراكم فصيقون واوليكم الظالمون انهم ثلاثه ايات دي الاليه الجماعات الاسلاميه التي كلها تدخل في منهج الاخوان المسلمين بتاع حسن المنه والبنا وهو منهج منحرف ها وهو يحمل فكره الشيعة وفكر المعتزلة وفكر الخوارج هذه فحرذوا لنا الامه ان خويا حكانت تلقى تلقى في في في اصل دينهم يربوا سوا على كده انت ده مش كده ده ده جاي قريب ده هنا المشاهد على مثلهم اتصلوا معاهم يبقى جيت معاهم شب قريب يشكل لك الله خب <تصفيق> ان حكام ال ام بالكذابيه قد ضاعوا الدين <تصفيق> يا حكام ال ام الكذابين انتوا رايقوا ده يا بيته <تصفيق> والله صحيح انهم قالوا لهم طبوا الشرع وطبق انت جاي تطبق انت الشريعه في بيتك كتابي قلت اتحداك انت كباحيه اتحدى انا اي عاطل من السروريين اللي بيتكلموا على الكفر ها وانه الكفار وما ادراك ما الكفار والجهاد وقتال المشركين ها وبعدين جاء جاء تاكد يعني بحرضوا شباب هم ما بيمرو قال بحال بعينك بحرض على الكلام ده امام الجامع وزاته بشوق لانه طلع بيت وضيفه عامل له شال وعربته بدور بالريموت كنترول وتعرف يا يربيك عليناك انت وفوق طقم وهولان كم ظلمه ولا بذي يور نحن ناكترن كلهم والله وبعدين خليك انت عايش في الدوامه دي تشتغل وجبت على امرك وبدوك انت وهو بيفرن في سمك والله طايع يعني ولامد ما بيصبر ومدور عربيته راكب طالع هذا الاحتمال وهذا يكون شغال مع الحكومه هو ذاته يكون شغال مع الحكومه دي ذاتها هل بكفر لنا عبد الحي وجماعتك دالو كلهم شغالين مع الحكومه وفي نفس الوقت كفروا الحكومه دي ولعت عبد الكريم تقولوا لي انك محمد عبد الكريم شغال قدام على مع الحكومه ولما تمشي نقول يا طواريق كفر طلعوا ما يذا فروا وكفروا ودي قلنا ده كيف اقول لك يا استخلو لا لا خلو كما شغال معاه انت بتشغلك مع كفر الكروت يا دول بتكفروا الناس انت داير تتحرك وفر اهي وداير لك ميتة جميلة في سبيل الله اهي انا بوديك عبد المنجي ودي دارك جهاده اهي انا موديكين انت من الامرين يا تقول لي ده كفر انا احنا جاهد واندي ابدأك كلام ولا تقول لي ما كفر الزوال بيطوف حول الغبر وانت رحبهم وتفزعنوا واسترابهم ببركاتكم وبعدين مشي يشكلوا والله اللي انا مودي السوق معنا واغف ابو الشيخ ده كافر انا ما كافر اذا قلت لي ما كافر انت كافر واذا قلت لي كافر هيا انا الجهات اراح واحد اللي تهبس انت فايل ايا الى الجهاد رح. انا غايته ما بمش لانه عندي معرفة الجهاد لسه ما اخطوانية جه. الجهاد بالكلمة عندي لكن امشي ينذى شغل الحاكم عشان يجي الحاكم اقلع من دوه لو الحاكم قال اقلع بقلع بس الدين لانه يجب لي البواليس اقلع من اخر اضان تهد اقلع عليك في اضان تهد فرق انت فاهمت يا عمي لكن من منهجنا اننا نقرر هذا وان نقول ان هذا لا جوز وان هذا كفر وما يقدر يقول له كفر يج بيتكلم في في جبهه هنا يقول لك العمل ده وتكلم في حاكم حاكم عنده مدافع وعنده رشاشات وعنده جنود ممكن واحد يتلتلك وتلتل القبيله كلها هو ده اللي اتكلم وما بنظر على الشغلانه عشان كده ما اتكلم عن الحكام الضرب اول شيء ما كفروا على اطلاق انا امنا كفر سعده بس في ناس بيقول لك ياخذ الجنون تكفير والناس ما عارفه بيكفروا له نحن التكفير عندنا اصعب شيء اصعب شيء شي ان تكفر من لم يكفر فإذا لم يزبط حكم الكفر ما ممكن نقول ذلك هذا فعند الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر وكف شنوه؟ أظهر من جسم الاثنين أما تدعو غير الله دي ما فيها قول عني هل أنت السرورة ليفهم خلالهم إذا؟ نعم عندها أشار أوريك أجرب لك المسافر عندها لقمت على الحين كده قلت يا برأي ده كفر بالإجماع بدليل قول تعالى ومن اضل منهم من دون الله ما له تجول الى يوم القيامه وهم عند الله غفلو الى قولي كان لهم كانوا اعدا وكانوا به بهذا تديبه لمحل لكن جه حاكم وما طبق الشريعه يقولوا صبروا شويه يا اخواننا كانوا متحد ضيق عليهم صبروا لنا شويه احنا بنطبقها لكن بس شويه مضايقين ذا ما كفر ما كفر كفر اكبر ما دام معترف بها والحكام هذول متفهمين ولا انت لاقاك حاكم يشد لا اله الا الله بينكر الشريعه ما عليك ومطبقها هو بيتكلم بقى يقول وان انا كمجتمع اسلامي ولا لديننا ولا لشريعتنا لكن ما بقبل كلامته ولا بيعه معناهه من بيعه هم بيخفوا الحكام يا اخي ولذلك انهم يتكلف مع مع الثوريين مع جمال عبد الرحيم مع حمزه بن كريم كلهم مع الطاهر احمد الطاهر هذا ومعه مصطفى شكوكو في الحته دي وغير من جماعتي صار سن عاملين مش جلعا شيخ بزب ولذلك علي ما اخذ نزل تعمل منه وحسرب والله صاح هو واقف وشك بيصبر تصدين وبيقول لك انا مسؤول الطلاب ولا كده ولا وانا بالمركز بتاع عقياتي ما هوك يا ابني يقول شك انفارسوله هو انت حر تابع البند منعك سليم القياده فيه للدليل مش للرئيس القياده فيه للدليل ولذلك مع الكلام ده اللي اختلوا معانا في النهايه ورفو في النهايه من اصل البدايه لو لانه ثاني نجي ده دارين يتحزب لهم حتى من جماعتنا حكيت من البدايه دير قال لكم تبعنا على المركز ما بيشتغل معني قلت له انا اشتغل معك اشتغل مع الرسول اشتغل مع النظر على كله ولدا انه يتحزب لهم انا دول له قائد دول بقرر احكام يعني ابق معك اقطع يدك واقتل انا دول دليل ها انت بتشتغل معني دليل انت دليل لكن انا جاي اتحزب لك اكون عدو للمركز او المركز يعمل ضدنا نراعي نعمل معنا اشخاص اما التنظيم في النهايه ما ممنوع اذا وافق المنهج القويم ولم يكن هنالك منظرات ما عندنا ما, ما عندنا في اوراق ووسيله كويسه مطلوبه شرعا انت فاهم كلامي فنحن نحذر من هذا الكلام الغير واضح وفي تلبيس من دكتور الطاهر احمد الطاهر بمساعده مصطفى شكوكو من التيار بتاع شغب زيد عال جناح الاصلاح فاحذر هذين الشخصين ده بالنسبه للسؤال الاول السؤال الثاني بيسال سؤال عند دكتور عبد الحاضر هذا سمعته في السؤال سمعته في في التزييف بتاعه سال واحد اخونا اسمه ورد ما اسمه امين قال له ماذا تقول في ندرس مع شيخ عبد الحي قال له والله خليني من واسع انا بسالح انا عبد الجاب انت بتقدر تجاب ليه ما يتقوا انت داخل مع عبد الحي معناته ده في في دخل يعني ايه كنت عندك رايق عبد الحي يقول له يكون ما عندك رايق لان عبد الحي عالم ولا ما عالم يا الجون ده كويس وروح هو كويس انت ما رايق برد انت خايف يجوك ليه ولا ايه عم رايق اني ما انا قلت لك تقول كلامك خليك يا انت تقول هو اللي يودي عبد الحي يعني خلاص ما اعرف حاجه ده. لكن تقول عفوا من الصعدي عفوا بتاع خلاص تقول حاجه ولا يقولوا المبتدع ونحن عندنا لا يجوز اخذ العلم من عبد الحي ولا من قناه طيبه ولا من على طيبه علامه مشبوهه بتاع السروريه بتنصر منهج الخوارج اه منهج اللي هو المعتزله في اثل من اصول ولا ولا تتكلمون بمنهج السج يعني ما بنتكلم لك على التوحيد ويرى الكلام بمواجهه المتصوفه واحنا البدع يرون ان ذلك عدم حكمه لا لا كذا ماهم انت اللي عاغاك في في غنا الطيف يوم واحد بالبالغ بسو... بي... الصايع عبد الحي قال اعملوا حسابكم من النوبه دي حصلك حدا كسره برنامج ينفذوا ليه في غض عبد الحي ماذا تقول في جماعه بيرقصوا في النوبه بيقولوا حرتي سرتي ماهو الفيل ماهو البابي شو اسال بس سؤالك يجاوبك وقال لك بدفع انا بديك بيروجيني <تصفيق> والله تعال جابني والله يقول الناس في قطاع الخط <تصفيق> الخطيه يا دكتور هدان قاعد الخطاني اذا ثاني يقول لك والله لا نريد ان نتكلم عن هذه الخلافات وهذه مسائل خلافيه ولا نريد. لا لا يا دون لا نريد اننا نريد والاسلام يريد فاينه تنط في شيء انت لازم شيء فرده الى ما لا نريد فرده الى الله والرسول ان كنتم تؤلون دين فديمت عليك دكتور القاهر مع مصطفى كوكو من جناح الاصلاح اتيار الشيخ محمد حمزه دا النهايه يا مبغي ان نعذر الجماعه دي غيرهم نقولهم شغلها رساني نحن ربنا خلوه واي واحد تجينا معلومات يلعب بالمنهج السلفي يقول في النهايه ان عندنا التنظيم ده بيمثل شعار سلفي خاصه عند اخواننا سيبك من المجتمع المجتمع سيبك منه لكن عند الشباب اللي هو نحن يعني بنعرفه وياتي الينا في المساجد هنا ونلتغني في اي هذا المسجد نحن بنمثل التنظيم ده بس عندنا منها سلفي طب ما نخلي واحد يلعب بهم لا شي كوكو ولا الطاير ولا غيره ما ممكن نخلي واحد يلعب هيك بالتنظيم عشان يجيبوا لنا يعني ايه بلبله ويشرينا المنهج بتاعهم المسلمين على حساب السلفيه طب نخلي والله ازاي ما تسلم نخلي ومحلك ده ترتمش امشي ده بالنسبه للمساله الثانيه ان عبد الحيوثو بيكفر تكفيره طب الكلام ده صرحت بكم مره في لما سالوه في فتاوى عن المظاهرات قال هذا ابو محمود وين بقى له الناس ان يصدروا وان يكيدوا وظلم لا بد ان يدول هذا الرسول قال تسمعوا الصبر الصبر بساكت هذا سوريا لاذا ويقول لك الثوره ريحه نجحت. نجحت في في مصر في في نجاح بمخالفه لرسول الله عليه الصلاه والسلام معقول الناس خالفوا لرسول الله وفات مبارك لكن ما نجح لانه اصلا هو خالف لرسول الله في الخروج نحن وما مبارك الله لا بارك بمبارك ولا غزه طيب بدي اياهوا قال هاو نحن منشكله قاعد الدين حاجة؟ خبيث والله صحيح خبيث عندنا مبارك حاجة لأنه في النهاية أقل لشي رجل في النهاية حلماني قالوا وياهم ما يقبل الدين وحرب الناس لكن في النهاية الرسول قال ما دام بيش هذا الله يوم يصلي ما تقرجوا عليهم وفي النهاية ذلك خالف التوجيهات الناس مع سلم لأنه قال في حديث حزيفة ماذا تأمل أذكت هؤلاء؟ لما قال استعم عليكم مراء في جثمان إنس قلوب الشاطين لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي قل ان تسمع وتطيع وينضرب ظهرك وينغثوا ما لك ومبارك لما فات الكلام الخايف منه الرسول ذاته فات بك مليون ما تساخي دبارح طلع طوال لا لما زعمت تستور في التعليم طوال قال لهم خلاص يا اخواننا عليكم والله هاكم ضربوا زولون انا مبارك انا قائد ثوره تحرير اكتوبر انا بطل اكتوبر لما انصب منهم ملايين حتى في النعم بايك ما خلاها وفي نهايه قاعد مبارك اخرن مبارك يا مبارك حسني <تصفيق> ما, حاجة. ما حاجة. في حاجه والله ما في مصر. في شارع في بصر انت هتشوف في شارع اخر تقرير للمرشد العام ل جماعه الافاق المسلمين في النت ده الجهاد الذي قالوا كانوا الطاغوت مشى لاكبر قسيس جابت الجرايد في النت ده المرشد العام بتاعهم مشى لاكبر قسيس وقال له ان مبارك اتفرق بيننا كمسلمين ومسيحيين والمسائل العقدية التي نختلف فيها يفصل الله فيها يوم القيامة ها ها ها ها يا قالوا ما نجحك وإنه؟ يا مرشد عام يا أخوان المسلمين ده نجحك من جهة أنصار صلى إذا كان المسائل مختلف فيها في العقيدة إنه عيسى والضلة دي بحفول فيها يوم القيامة يعني الله ما حكم فيها في الدنيا؟ ما قال قتلهم؟ بضوابط قاتلوا الذين لا يبنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمونه ما حرم الله؟ ورسلوا ولاد لونا دال حق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء منهم صاروا مش الله حكموا وكفروا لقد كبر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اي يغشكم دجن اخو مسلم عشان يبقى ريسه ان المسائل التي نختلف فيها انتم ايه سواء تضلوا يحكم الله والله لكن كمصريين وكنا ناخذ صوم نشرب تا معقول ده دي قد دي دين وده ده, ده, ده الكلام اللي قالوا ترابي لما كان زعيم في البلد دي وفشل المنهج بتاع أخباء مصرين لأنه نظرية طبق الترابي في البلد الديني كحركة منتزمة لفكة حسن البنة نفس الشغل أنا جاءوا لكم وأعلمنا البنة تكفق السنة قاعدنا الترابي للحب مفحابي تبا لهذه الأناشيب التي يقولها أولئي الشباب العقل في النهاية بدأ يناقر لما الجماعة كلهم الترابي والله يقول العذاب هو أن صار سنة حاولت اضربت انا قاعد جامد ده جشالوني ده انا تراب جوني شفته من العطاره انا كان ماشي في السعوديه وجيت لقيتوا شالوه ظننت مشيت للحج لقيتوا ياول يا ما غايب ده تعالى لوقف يا ناس تحقق صار السنه الجامد ده كثر سنه وانا امامه لا لا لا عقمت تعالى اوقف هو شالوه شالوه يارو فتحنا فيهم بلاغ لما انا الحديقه في عندنا الحديقه حي علي رحمه الله وكان عنده يعني وش عند المسؤولين وفتحنا بلاغ واخونا شيخ الدين التوام الاستاذ كان المحامي بتاع القضيه فتحنا بلاغ ضد الدوله في المسجد ده غرقوا جابوا الشرطه الشعبيه هنا وحكى صار طولنا طلعنا غروشنا من سنه كم قبل يجوا جماعه دين سنه كم 70 لما قاضي قاضي دجن بغير دجن القضيه بتتحول انت عارف اخر شيء حكم عليها واحد نصراني قاضي نصراني لما تحولت له ودار دجن انتقل فيها يعني بسجل الاوقاف وبعد اخر شيء قاضي نصراني جنوبي غير الاوراق والتصديق على قصاصوره ده بتاع السنه شكرا جزيلا يا جون والله انصرنا جون يعني اظلمنا زين انا اخو مسلم وسولنا جون ورا مالنا احنا اخوان مسلمين يا اخي في مناقشه جماعه متناقضه جماعه باطله جماعه فجده مفسده واياهم مسلم جامعه من الوند كرام انا بنتقبل المال انا لا كنت اتفق بعرض فيبقى الكلام بتاع الدكتور طاهر مع ابو مصطفى شكوكو الكلام ده كله كلام باطل وعبد الحي بيقول سوف يحذر منه ويحذر من الطاهر عم الطاهر دكتور اللي هو تابع للاصلاح على حسب ما يقول وشكوك كلهم يحذر منهم المثل الثانيه اللي هو قال قال بجاوب يا مبين جاوب والجواب واعرف ولكن خشيه اذا تكلم واقر الخروج على الحكام ان يكشف عن امره ودالوا شغالين تحت عشان في التصنيفات دي تخترع بنس الاشياء انك تخترع شنو التنظيم والله صعب انا في جماعه بارونك دارهم وما عنده حاجه انا شامي ابو مريح وفي جماعه غير معي في المحددين ان بتعلم لي هنا تقروا دي معاي في النهايه خلوا الاب بنفس صرصنا <تصفيق> والله والله انتوا تجيبوا لنا ما عند حاجه عن الكلام بره هنا واحد جوا تقروا معايا انتوا في النهايه بالأبنى. بالأبنى. بالأبنى. خليه. خليه ما بايه هنا بلا بلاقي ولا خير الشغل ده خلوا خلوا انتوا اللي غاب ده تشتغل تشتغل بقى معايا المهم ما تعمل عم يا غلب في الام يشتغل جنب ثانيهم هنا استطوني هنا يشتغلوا في الاب اللي ما في يومنا بس ما تظلموا زول خليني زول بيتقرر تحت بالبلد الدافع البلد ما في ما ما ما احنا نرتب ونحن نرتب بخوارج فاهم كلامي على كل حال ده لاعب بيشتغلوا ويختاروا التنظيمات ومن ونا اثر شيء انك تختار شنو التنظيم والتنظيم يعني في النهايه لما يخترق بتوقع ده دليل على فشله هو اقول انا ما عندي مع انه انا ذات بقول انت الجماعه الناس اللي في لها التذاكر عندها فوق نظر ذاتهم ومزاتهم ذات اصلا ومن صار شنو ما انصاروا هم تلفيون لا استفيد لو لا مسالفه ما ورا اما الشيخ ابو زيد نحن بنعرفه بحده استقامه رجل واضح ابا الجماعه اللافه دي اللي تحتاج الان الى غربله غربله نجيو نشوفهم ولا اول اصيحول لي لقياده هذا التنظيم يقولوا المنهج يا تغوي التنظيم على فكر نشر منهج قويم ولا غثانه يا ابن انا ماذا بكي ولا غدا بشو ده لما انا معاك شو انت فنتك يا شاب ما تعيد قول ان صار سنون سي في التنظيم وتفتخر بظريم يهود خارجكم القيامه أنت بخارجك هو القيامة المنهج والاتزام منهج الدين القويم عن طريق العلماء الناصعين من أهل سنة والجماعة على كل حال بالنسبة لبشر القدام الطائر والبكتور قال خلقتنا نلبيت معنا في المعد قال لنا نحن أقرب لنا المنهج المصري هو أقرب لنا من السعودية حتى كنا نأخذ ديننا من المصريين هذا مجهة المركب هذا الكلام ده ليه اقربين المصريين ليه اذا كان عندكم مساله بتاعت الجروب ها السعوديه اقرب من مصر <تصفيق> اقرب لك من, يقتل... من يا توك يا تولاحها وسافه سؤال موجه للغر قاير طائر... مطاير مع عوتكوكو اقرب لك ال... ال... المصري ولا اقرب لك السعودي بتسوت المسافه اذا المسافه المسافه للسعوديه بالطيران ساعه وربع مصر كم ما اعرف لكن بتخيل اقرب من كده ساعتين اذا ده اقرب يا دكتور إذا بتتكلم عن جرب لجرب إنت ماشي للعلما المصريين لأي أنت ما تقول لهم أقرب لنا العلم السودانين أقول <تصفيق> رجل إنت ما رجل في مصر لأيه وخدته دائرة علما تربيناك قول يا إخوانا يا دا... وده حسن كلمة تقولها إذا قلت العلم السودانين أقرب لنا ولأخذينهم العلم ده كلام شرعي لهم لأنه يكون عندك قاعدة فق في الواقع فق شنو الواقع ودي مسألة معروفة الفتوى بتغير بتغيير الزمان شنو والمكان وفيما يسمى بال في في الاصول بتاعه اللي هو بتاع الدين اللي هو مصادر التشريع ومختلف فيه هل يجوز لا لكن اعلى على قول من يقول به وهو يجوز العرف انه عرف الناس بيعرفه العالم عرف السودانيين بيعرفه العالم شنو السودان يفتي بما يعرف لانه هو سوداني رايش السودان وبعدين كانوا تقول له العلماء المصريين جاب لنا ده مع التنظيم هذا اوصلك لحزبنا معناه ونحن اذا نتكلم عن القرب قرب العلماء بنقول اقرب علماء للدين هم السعوديون ليه لانه الشريعه محكمه هناك يا اخوان انت لو رفعت الدنيا كلها بشوم تحت الاسلام وين بشوم ما عرفت انت لو مشيت نصر بشوم تحت الاسلام ماذا انت اللي بتكلمني زوار حياتك ملي هات شغاله والمسلسلات لما انت تجيء كني تطمن بطنك الله يساعدك وسامان وعكاز جقال بالليل والنهار 300 حلقه في 300 حلقه كله رخيص اتحداك كم شيناقه سعوديه قال اغرب لينا ذيل اغرب لينا ذيل يا دكتور اغرب لينا مشروع انا عشان فيهم حتى المنع في السعوديه السعوديه اناك اتحداك مش في لك طرق قول الهبر وماله في جده شوف يبرونك كم واحد يدخلوك في بير ولا ما يدخلوك انا في العراق بس اتحداي اي عاقل الدكتور هو زادت وقرأ علىها تغرب لأخر MICHAEL السعيدين مكامة له تغرب المصري يا دكتور دكتور مثلا 8 انت تغربت when g- framework ile dektector's proverb ماذا علم العلم ده زادت وInda الدكتور được kindergarten دكتور not in the dark 3D승 1- building that offering It henry wurde a k-bar ..ägelเรغن using the verdkommen those were the man wither a'REas heal how far class it takes oh Muhammad Islam I believe.. steroid the god تقرب العلم في السعودية وتقرب الجداد كتن وها في السعودية ولما تتربى لك تقول غير مين أب؟ السعودية أقرب للإسلام الآن في العالم أقرب برد للإسلام الحقيقة السعودية الرديد أم أبيت أتحددك أم الشيناك سوق بردتك لابس سكيل سوبروزا شوف كم مجرده قلتها هتا عجبيني يا رجال مين هذه؟ لا إي تغالية أقلنا شي سميك 100 كلم فرد سوقها أكثر ما ادل بس نرجع ده تقله ده بيرجع كل را ما في لعب انت في لعب دين تمشي هناك الشارع هتعداخ هناك تمشي ينادي المؤذن ها حي على الصلاه ولاقيه جنب عربه تاع شاي خلي مطعم يكون سيبك من ست شاي ما ضعم عاديله قهوه قول بالله هات واحد شاي ولازم بعزم شوف شو ايش وضعك ولا لا في في في جو عديخي خليه خليه جنب الشاي كده وقال حي على الصرابي بلا, بلا شيريا تنزفيل تنزف ده ده بس انت شيء جغالف في مصر تقول لي اقرب لنا يا دكتور اقرب لنا بسر كانوا عاملين نوع الخبز ها والحغم على البنهج السلفي رضيه الدكتور ومصطفى كوكو بهذا ام ابوه انت فاهم رضيا ما باع انت فاهم فيبقى نحن الدين ما بنقيموا في الجهائر السعوديه ولا بي مصر عندنا العالم بالدليل ضربوا بنور على المساله عشان بعدين ما نخش في حق المصريين لانه عندنا الدليل قالوا سوداني قالوا فلاتي في انجمين التشادي الدليل ده الدين القريب القريب صح الدليل هو هو صاحب الدين مش كده لكن مصر السعوديه لبنان تبقى كلام بيقول عالم اقرب لينا مصر واقرب لينا يا واد انت الدكتور بتتقدم على هومه ولا احنا بعدين انت هتقوم مبرر كل كلامنا فرح ان اور اقرب لنا الزعله الذي وافق الحق وان لم يكن معه دليل ويؤكد ما هو عليه الدليل خلاص لا تكون وافق الدليل لكن ما ممكن تقول الدواء كلامه تعيب ده تربيه سيئه تربيه خبيثه التي يدعمها هذا الدكتور الطاهر الطاهر ومعه مصطفى شكوكو هذا انت فاهم كلامي انا هنحذر شبابنا الكلام ده كلامي موجه للشباب السلفي انصار السنه انا كلامي الكلام ده بالذات بتكلم عن الشباب السلفي الذي يتبع التنظيم جماعه انصاري السنه بالنسبه لي لكلامي اللي هو سئل في في عن التصوف في بالنسبه لسائل قال التصوف حق باطل سؤال يعني هل قد يكون حق وغادي يكون باطل هتحداني ووريني حق في التصوف اتحدى اي واحد اتحدى اي واحد يمدح التصوف من السلفيين على مستوى الكره الارضيه اي وريني ما هو الحق في التصوف وما هو الباطل التصوف ما له حق وبقول لك الكلام ده وانا على يقين لانه ده متخصص مش حد بيقول لي بيصلي بيصلي بيصلي بياكل الكيسه انت وليد ده ما التصوف ده عندنا التصوف قاعد مبسم التصوف لان التصور عندهم يمثل الحقيقه والقران والصلاه واكل الكذره ده بسموه شريعه وبالتالي الشريعه عند الصوفيه تختلف عن شنو عن الحقيقه فالشريعه هذه هي دين العام بتاعك انت وبتاعتك تاكل كذره وقيامات تصلي ده حق لكن عند الصوفيه ده هم يسموه لا سمى التصوف ده بسموه شنو بسموه شريعه اما الله الحقيقه هذا الذي يسمونه هذا التصوفين وجلو هي حقيقه الحقيقه دي بقى انك انت تشرك بالله تصوف والله فاهم يعني تصلي خمس صلوات ده معنى ان التصوف ما تصوف لكن تدعو غير الله يا شيخه بتيكه بتاع الحجله ده التصوف ده تصوف ده شر والله فاهم مخالفه الكتاب وثن هو التصوف سموه المل حقيقه انت تقوم تقول حاجه على الله انا الله هذا التصوف لكن أنا أفضل الله لا تصوف نعم نعم نعم نعم نعم شريعة لكن أنا الله زي ما قال الحلاج ذا العلاج بيقول يا من أنا هو وهو أنا هو صوف صوف كبير بيقول هو وهو أنا الله هو واحد والله صحيح نحن روحان حللنا بدلا فالتصوف عندهم عندهم هو مخالفة شنون هو مخالفة الشريعة اللي هو تجري قران ده بسموه ذاته ده عند الصوفيه ما شريعة. ما شرعه ما اجتمعوا في بيت الزاد ده لكن انت قلت اقول حركتين سنتين ماهو الفجن ماهو البامبي دخل باللام قطع بالكي يا ابو الحمدي تجري الكمل اقبل خير ده جنو صو صو ين جنو في دليل ولا اسلام اسلام لا ده كلام هو ده تصو عنه باطل انتهوا يا زاد عشان كده لما يجي الدكتور طاهر او غيره يقول لك في تصوف يجوز تصوفات ما في تصوفه اتفكر بنحتاج بمنطقه المتصوفه لانك انت ما قرات شيئا فيك صوفي ففيك صوفي التصوف عندهم هو مخالفه ومخالفه للعلوم مخالفه الشريعه بما يسمونه بالحقيقه وما يسمونه بالظاهر والباطن فالظاهر هذا شريعه ما عندهم تصوف ما في تصوف تصلي تغرب الليل تاكل كسره ده عندهم ظاهر اما الباطن هو ان تختلف مع مع الظاهر وهذا التصوف عندهم وان تهتي بالمحرمات تدعم بالشرك الى اخر بدامله لا تصوف فاهمه يقول لك التصوف يجيبوا لك تحدى الطاهر محمد الطاهر هذا بعاود شكوكه وكل اي واحد تعال عند الباي هذا انا اخذك التصوف الله اللي هو قال هي يقول لك عد. ابن تيميه قصه بولتاته يعني انت فاكر انا ما دريته انا له 40 سنه بغرف الشغل هذا يقول 200 يوم قصه ابن تيميه تيمي ذاول انا بعرفه كبار بس اول شيء قال يا ابني تيمه تقسيم ده اذا سائلني اخذته انا ولا رحتك بالمال باهو دليل تقسيم لتيمه للتصوع الى ثلاثه بده تقدم لي دليل تقدر تقدم لي الدليل كون قسمه لي ثلاثه جيب دليل يا شيخ اسلام ممكن اقول ما عندي دليل ولا معلش شكرا شيخ اسلام احترمك لكن التقسيم ده ما ما تقدر تقدم لي دليل لكن مع انه التقسيم ده ما عليه هو عباره انا رحتك بالمنطق ده تيمه ذاته في مجلد 11 من كتاب التصوف انا اخترت زي ما يتسموا ان ثلاثه والثلاثه دول بيقولوا لك التابعي عنه قال صوفيه ال الرمز وصوفيه سينوه. الرسوم وصوفيه الحقائق ده ما اخر ما عنده دكتور الطاهر وغيره ونشكوكه وغيره صوفيه يعني قال قريته مبارك يعني صوفيه الرمز صوفيه الحقائق صوفيه العقل ابن تيميه خاطبيه الارذال دول دولده وما دهلو صوفيه الارذال قال الناس التي تبنى توقف عليهم الاوقاف يعني كل عطره زي ما ما بعدين قال ده يقول بعدين بياكل صوفيه الارذال في كثره اه العصيبه جت اوه صوفيه الارذال وبعدين لابس في صوفيه الرسوم ده قال كمان بيشبهه بصوفيه عند وزيا ما ما دهلو تقلها بتاخدها في ياخدر زي قطه الجرجير تعلميه تنحه دي تبريق في رسال الخرطوم درسكم متاخر طبعا ده ده بسبب ما محمد قال ده صوفيه شنو الرسول 1 2 ده طلعوا فيو طلعوا مره قال ده ما ما ما ما ده, ده, ده المره لما اتكلم عن صوفيه ال... الصوفيه الحكايق صوفيه الحكايق قال يا ابني ده الرسول ده وفي ان الرسول ده ما في لو بيقول الرسول ده صوفيه الحكايق ده انجاز اطباق الكلام عليه يبني ثاني مين ذكرهم بثلاث صفات الثلاث صفات دي نحن انا هسه قدامك دا ما حط تصفيها شيخ يبز ذات يمكن ما يتصل بالصفات مع انه صوفييه يشوا يتصور دي قال عندهم ثلاثه ثلاثه شو ثلاثه شنو شروط الشرط الاول العقل اللي هو قال لي قالوا من التوحيد نحن لا سمح الله لا كون من التوحيد دي قاعد نتفق فيها معهم ما مع في صفه يمكن يكون فيها هذه غايته نحب نوحد الله ما نجي نشك بيه شيء ها الشرط الثاني قال موافقة السنة الشرط أولى الثاني موافقة شنو؟ الكتابة السنة والله نحن نسعين فيها الشرط الثالث أنا مزبوط فيه ويقول لكم برغم قال أن يتركوا فضول الدنيا فضول الدنيا يعني ما يكون عنده عربيتين بدلا يكون عنده عربية مثل سنة ذويناه موديل اثنين وقاشر وعنده المروج يركب من هذا ستة وسبعين تقدر تركبه هكذا تركبه انا ما مركبه والله دي. ما بقدر انه ما بيشوبني اخي ما نفسيت تاب اخي طب قوم اقول لك يا اخ ليك مركبه انا تركبه شبه دي يا اخي مركبه المركب بتاع دي اخي بسموها دي برادو برادو مركبه انت تقول مركبه لكن ما ما, أقول. ما انه اصيفه كذا انه هو في النهايه بده يتركها هي ما حرام نحن بنقدر عليها الرسول تكبر خلوها دول دولين يكون عندك بدل تمرينك بيت بي سبع عمارات سبع طوابق تمرين بي بيت واحد وتضليوبه بهنا بيت طين والله انت لقيت ترسونا انت في واحد يعني عنده قروش عنده مليارات وقال والله يا اخي انا دارسكم في, في بيت الطين انت لا غلط معليش ما عنده درجه ثانيه ما عنده ده بتكون في في الخلا ساعه كبيره لكن اللي قال كان ترسونا عنده قروش قال باير يترك فضول الدنيا عشان يحقى الصفة الثالثة انه بدلسكن بمونة وخدا يسكن ببيت بيوت زبانة انت لا قابل؟ ده ما قابل؟ ابقى انا موجه السؤال لدكتور رحمة الطائر وشكوكو خلو ها فضول الدول ده ان ال... ال... ال... احنا ما قاين نعلن على الحرب وده انه يروف فيه ده انه تأصلنا إذا فيه لما نقول تصوف ونعلن حربا على التصوف ها؟ على على غيرها هولاي دينودل دلتا طوفيه دلتا انت معاهم شيخ الياس شيخ حسام طوفيه لاخيلهم دل شو دلتا اسونا ودل نحن لا نقولين عليه حربا ما انت لا جات طوفيه على الطريقه دي اثر من حلون ونحن قاعدين حلون حلو يعني من اهل العدل من كتاب توحيد وموافق كتاب السنه تنقول نحن اعلن حرب على ذلك كدام الجبلين من دل واحد اتحدى جبتوا للطاهر احمد الطاهر ومعاه شكوكو هذا يجيب له واحد من الثلاثه بتاع اصفات الحجار بتاع النيل يجيبوا له قليل الشيخ بتكذا منه شوف طلع لك فضايح ولا لا ما في يا اخي ما انت ما تتكلم انت كلام ما فاهم وسهلا ده بيدعم عن على الدقوم بيلعب على الراي العام ولذلك نحن نحذر من شكوكه هذا ومن دكتور الطير الا هذا كلام شكوكه او شكك هذا كما هو سمين بيتكلم عن مساله المساله ال قال قال كتاب ازهار الرياض وكل الردود قال الناس كلها بربي الشباب قال دي ما ردود الناس ما يقعدوا ديون كلها ردود مع انه القران ده كله ردود والردود دي من اهل السوء ما هي اهل السنه والجماعه بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل ردود رايكم شوها شكوككم ما اجت تقول يا شك شك في القران الكريم الذي تولى الردع بلسان النبي صلى الله عليه وسلم على كل المخالفين من يهود ونصارى ومن حريفين امسك اليوم امسكها شكشك اخذ هذه يا شكوكو ولا محد لك انت كشاب سلفي من وصفه شكوكو هذا خذ هذه المعلومه وقالوا قالوا ذا المنون وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او انسى اننا قال قال بقول لك احنا ما دارين تروز على الناس لو ده شغال مع حك شكوكو اوعى يموت شكوكو يا ابني انت يا فارصنا يا, يا اخي يا ابني يا سجمه اوعى تنهى لي مصطفى شكوكو ولا تتبع عنظيم يديك واحد وصاب وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان قرد او لفار تلك امنيون قل قل ضمنه ده انت احنا اشكوكو ده احنا ده حقك انت, لحكي انت تقول قل لكن انت تقدر تقول هيك وكوكو انت يا شكوكو, شكوكو. شكوكو. بتقول فم خشمك ساكت يا شكوكو خد خلي اقول نحن ما تضعوا في الرحل قل هاتوا برهانكم ان كنتم فدين دي النموس ابويا يا شكوكو يا شكشب هل النموس ابويا ايه اخرى سيكون السفهاء من الناس لسه ما قالوا لسه الى الاستقبال لمغويره القبلة لمغويره القبلة الله عنده جل جلال في ناس هيقولوا قال لي كانوا يوم قبل يقولوا قال لي هيقولوا كده ويقولوا كده هم لسه ما قالوا والله قال لي قول روح عليهم يجي الطرف يقول لك دي ما دي الردود يادع هل... انت اللي عرفك اشوفك بالمنها السلفي ايه اللي عرفك انت يا اخي تتلهي يا اخي يا كوكو تتلهي تشوفلك سيب حواليك شوفلك اي حاجه انت التزم بيها بقى انت تلبت على يوم السم سيقولوا تفهوا من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل قل ده اللي بيقول انت غالبك تقول خليني ابول انا خليني انت اللي تقول انت غالبك تغش لا لا سيب عيد اطلع برا اطلع يا كوكو اطلع برا خلي الجماعه تاكل خليني يا شباب ترى طالكوا عن ذيب اي حد انت ذاتك يقولوا في انت ذاته وشبابك وقال يقولوا في قن قل لله المغرب والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقالوا قولوا ذلك وقال اتخذ الرحمن وحده هم وبعدين قال وبعدين الغالين يقولوا رد عليهم لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات تتقطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى الى اخر وان هذا صراطي المستقيم فتبعوه والله صاحي ولا قدر اسمع قال شنو؟ اردل قالوا له دي مو جاي قرانيه في سوره الانعام الله قال في جماعه ماشيين غرق وجماعه ماشيين شرو صح الصحدل بيقولوا فيهم ولا يقول لهم يعني الله قال فيهم مو قال ها ولا تو النبي صلى الله عليه وسلم شرحها ما قال دي خلوها كده يا اخوان ناس باجي اسال اليوم كده هذا تامر الوكي ده ولا تتبع اصول الوكي ده كنا سماجو لكن جو جوهذا نحن خلوه نتابع جد يا شكشك يخلي دين نبينا نتابع كده عشان انت عم يتنظيم او مرسلين الجماعه نبعث لهم مستورين فقال قال هذا طريق الله المستقيم كتاب والسنه فسال صالح وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو عليه ماذا تقول يا شكوكه ادانا الله واياك يا ادانا بعدين ده كلام قديم يقوله اخيب نفيم يقال انت تفهم في الفتره الاقوال لا تموت بموت اصحابها يعني زي اللي قاعد الرياض تتكلموا عنه ولادنا دول وانا من قبل وده منهج الدعوه ومنهج الكتاب والسنه ان الزول لو قال كلام والزول ما قبل لي مليون سنه ما تقول خلاص يا اخي خلاص ده ما فينا نجيب كلامه لانه علف الكتاب بتاع الرياض المصوفيه دي كلها قديمه الناس قالوا ماتوا لكن الأكوان لا تموت تموت والدليل على ذلك يا مصطفى شكوكو لو تفهم يا شك شك لو تعرف القرآن والسنة لا ما قلك هذا الكلام الكتاب الله يتكلم عن فرعون فرعون هذا الكلام عن الرسول ما حذر فرعون بينه وبينه مئات السنين مش كده الرسول حذر فرعون لكن الله جاء جوال فرعون لأنه سلم تفتكت جاء مساكن ليس عشان يقرر حكم إنه لو زول قال الكلام وماد قبل مئات السنة قال تعالى وقال فرعون يعني الرسول مش أرد هل لكذا؟ يعني وقال فرعون يعني كان فداعي فداع يجيبه بمنطق شئب ومنطق مصطفى كوكو إنه ذهي الرياض لما فداع يجيبه ويغلله ده الناس نسوه يرد من سجنه من تين اللي أحرفك وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاب أن يبدل دينكم أو أن يثن في العرض شنو؟ فالفساد، هل أتاك حديث موسى؟ إذن أداه ربه بالواجب وغادر، فإذهب إلى فرعون، إنه طغى، فقل هل لك كل؟ ده مش قال ليه، الله قال لك، قال كده ويقول لك، ده الزؤل الماد يجيبوا كلامه يا أخي أتكلم كده أنا أتكلم، يتكلم عن الأخوة المقتضية، الناس الماد فبيل الماد يقول لك يا أخي الكلام ده لا أسمعنا فيه، ما تقول لهم لا أعرفوا ليهم، مش باطل، يعني يقولوا ليهم، يحذروا منه سلم كان قايل حي او كان هو ميت فشايفين ما سلم في الحديث اللي زي هو احمد يتكلم عن, عن عن شاعر كلام قالوا شاعر في الجاهليه والله زيد في يحاكم في باطل فاكثر الباطل واقر الحق من باب اقاء الحق فهمتها فقال ان اصدق كلمه تكلم يوم كان ما لا ان اصدق كلمه قالها لبيد الشاعر اللي هو قال الا ان كل شيء خلى الله باثر اي شيء مالي الله ني ما خطا له معنى وان كل نعيم لا محاله زائل رسول كذب في البدء قال ولكنه كذب فان نعيم الجنه لا يزول نحن لو قلنا الكلام ده, ده ما الرسول قالوا طيب ده ده الرسول يا شكوك تقول له يا رسول الله ان احنا ما انوم هلابين ما كان تبون كلام كده لانه كلام قالوا طبعاوا الناس استمعت لا لا ده تقرير للمنهج ولذلك الدين ده الدوره بتاعتنا دي ما حكت بسيد شيخنا حفظه الله ولا حجه الفارسون بتاع المركز العام ولا حجه يلا المنهج ده بتاع الفارسون ده حق الجميع تم قاعدين اي زاويه المساء مسك الدرب مجاعيل ده دوره فاهم ده اختلط معاهم ما بدونكم بقى فلذلك انا بنحذركم من دكتور الطاير الطاير انا محذركم منه نحذركم من هذا البده والصفه شكوكه واي واحد ثاني يتبع له في التنظيم يلعب به المنهج لابد ان يبين وان يكشف للناس حتى يكونوا على بصيره اذا عرفت ذلك ذا انا ما اردته يعني ان ابينه ونلتقي ان شاء الله اسبوع القادم اللهم صل على محمد واصلي صلي الله عليه وسلم.